يبصرونهم يود المجرم لو يَفْتَدِي من عذاب يَوْمِئِذٍ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعام إن الإنسان خلق هلوعام إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داما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 هاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله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 فَلَكَ فَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدَخَلَ جَنَّةَ نَعِيمَ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فلا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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبي يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله